بكم الهيمي يشد فمي والشوق يجري في دمي وإليك دوما أنتني يا سيدي يا محمد قلب المطيع يا كلما صلى علي يا سيدي يا محمد قلب المطي يام كلما صلى عليك وسلاما ذاق الصعاده مغرما يا سيدي يا محمد وجهتي عشق دفين وبدمعاتي زاد الحنين بك اهتدي في كل حين يا سيدي يا محمد قلب الموتى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 ثاق الصعادة مغرما يا سيدي يا محمد